غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمره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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يسلون وقتر بالوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملا هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوا السماء كطيج جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا يَرْضُونَ وما أرسلناك إلا رحمة